بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلل اعمالهم والذين امنوا عاملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو الحق من ربك من عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإنما فداء حتى تضع الحرب أو زرها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ولكن ليبل وبعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلهم ظل أعمالهم ويسمح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله صقم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن اللهم يدخل الذين آمنوا وعمر الصالحات جنات تجري من تحتها الأنحاء والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام النار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا نعصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كما زين له صنم وعمل وَتَبَعُهُ أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَطَوِّونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ أَسِمٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعَامُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ الْلَّذَّةِ لِلشَّعْرِيِّ وَأَنْهَارٌ مسر مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومقفرة من ربهم ومقفرة من ربهم كمن مخالد في النار وسق ما وسق ما أنحمى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 عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ما انحمى ما فقد وسقوا ما انحمى وسقوا ومنهم من يستمع إليه. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم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 فعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات. قلبتهم ومسواهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون إليه يَنظُونَ إلَيْكَ نَظَرَ الْمَقْشِي عَلَيْهِنَ الْمَوْتُ فَأُولَاءَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَلُوبٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ فَهَلْ لَعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تفسدو في الأرض وتقطعوا تفسدو في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعلهم الله فأصممهم وأعمى أبصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أفلا يتذبرون القرآن؟ أفلا يتذبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتذبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم. الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الرهود الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وعذارهم ذلك بأن لهم متبوع ما أصحط الله فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم ذلك بأنه ما أسخط الله وكره رضوانا وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا رفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحل قوم والله يعلم أعمالكم ولنبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ولنبل حتى نعلم المجاهدين حتى نعلم المجاهدين من ثم الصابرين والصابرين, والصابرين ونبل وأخباركم ونبل وأخباركم ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. صَدَّقُوا مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاعَ الْقُرْآنُ وَشَاعَ الْرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لن يضر اللَّهُ لن يضر اللَّهُ شَيْئًا لا يضط الله شيئا وس يحدق أعمالهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله اطيع الله واطيع الرسول أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أحمالكم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار لما تؤمنون فلما تؤمنون فلما تؤمنون فلما فَلا فلما تؤمنون فلما تؤمنون فلما تؤمنون فلما تؤمنون فلما تؤمنون فلما تؤمنون فلما يتركم ركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم وليت رتم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَاحْتَقِمُوا تَبْخَلُوا فَيَحْتَقِمُ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَبْوَانَكُمْ وَتَعَاوَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وأنتم والله الغني وأنتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم